بسم الله الرحمن قال باب التوسط في اضطراء في الصلاة الجهرية بين الجهر والإصرار إذا خافع من الجهر ما في قال حدثنا أبو جعفار وهو محمد بن الصباح البزار الدولان اتفاق الحار عمر الناقض عمر بمن عمر بن محمد النهو كير قال جميعا من جميعا هم الاثنان عنه شايف شايف المشير السون مشهور بالتدليس لسيامة تدليس العاطف وكان يقول حدثنا قصير ومغير معنا فهو سمع من قصير ولم يسمع من مغير قال وتزوج عرشين أمة شعبة وتزوج شعبة أمة محمد بن جعب قال ابن الصباح من ابن الصباح متى عدوا به الان اسمات محمد بن الصباح ابو جعب البزار والجلاب قال حتى ذنها موسيقى ابن بشير السلس ما كنيته ابو معاوية قال اخبرنا ابو بشك ووجعه ابن ابي اياس نعم عن سعيد ابن جبير وهو الذي قتله الحجاج ابن يوسف ظلما وعدوانا عن ابن عباس ابو العباس هو وابوه صحابيا من في قوله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بك الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ومنهم قال خطاب لكل دعا يدعو الله بصلاة جهرا ويرفع صوته إلى خفر وقال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوالب بمكة أي بأول إسلام كانت دعوة سبرا في البداية فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرء يرفع صوته ويجهر فاذا سمع ذلك المشركون سبوا القرانه ومن انزل هذا قبل ايه ان تفرض الصلاه للهيئه المستقره عليها الان كان يصلي النبي عليه الصلاه والسلام اصحى هكذا قال فإذا سمع ذلك المشركون سب القرآن فسبق فسبق القرآن سب لمنزله وقائله سبحانه وتعالى ومن أنزله ومن جاء بالأذر فقال الله تعالى لنبيه ولا تجهر بصلاتك فيسمع المشركون قراءته في ولا تقافت به عن أصحابه فيحرمون من سماع القرآن ويحرمون من التعلم والحب أسمعهم القرآن ولا تجعل ذلك الجهر العالي الذي يجلب إذاء المشركين المكد وسبب الكتاب الله ولك أنت الذي جيت به ولا تجعل ذلك الجهر يعني العلوم والكتفاع وابتغي بين ذلك السبيل وصفت يقول بين الجهري والمخافر منهم من فصل إخوان ولا تجهد بصراتك حيث الصلوات السرية ولا تخافت بها مقصود الصلوات الجهري وحكي هذا فعلا قولا من أقوان المفسرين ونجيبها إلى الإمام ابن جرير الطاول ابن عباس كما سمعتم من هذا الحديث قال يعني ايه المصحوب النبي عليه الصلاه والسلام ولا تظهر بالصلاهك اي بالاختراء عائشه لما معناها قالت بالصلاهك فالصلاه الغذان قالت الدعاء لان معنى, معنى الدعاء في اللغه يعني يطلق على الدعاء أو الصلاه يطلق يعني على تطلق على الدعاء في اللغه معنا وصلنا عليه يعني يدعو له إِنَّ صَلَاتَكَ سَكْنُ اللَّوْمَ مَعَلَيْا إِخْوَانِ وَهُنَاكَ تَفَاسِيرُ وَخْرَافِيهَا لكن الحمد لله استطار الأمر الآن على الهيئة المعروفة في صلوات جهرية وفي صلوات سرية أيضا الإنسان إذا طام بالليل وحده يريد أن يجهر بالقراءة لا بأس ولا يشوش على النائمين إذا كان عدد من الناس في المسجد كل مهم يصلي فراد يصلون فراد في المسجد لا يزعر بعضهم على بعضهم بالقرآن يقرأ ويسمع نفسه ويشوش على أخيه لا بأس بهذا إذن هذه الآية المناسبة في ذكرها أو الحديث هذا في مناسبة ذكره في كتاب الصلاة فيه إثبات أن الإنسان في الصلاة المفروضات الصلاة السبية وصلاة جهرية كذلك الإمام هو الذي يجهر والمأموم لا يجهر إلا في التأمين إذا في صلاة جهرية والأصل عندنا المأموم يصمد يعني يسر, يسر ولا يجهر عن إخوان لا يجهر ويشوش عن انت ممكن ان تصدر امام وراك لعد يلخبط عليك الاطلاع ليه؟ ليكرأ هو مأموم ويكرأ ويسر عايز يسامع نفسك ويقول اصلا عندي وساوس اصلا بطلب وساوس وش عارب بعمل هذا انا غير صحيح انا مش كالسام انت بتسامش على جنبك وتسامش على الان واحيانا بعضهم هو الامام بيكرأ بالصورة والمأموم ايضا بيكرأ بالنفس الصورة بيكرأ اية اية, آية مع الامام عشان يقول لك اثبت الحفظ وبراجع محمودك من هذا أنت أخبت أخطاء معنا وخلقت السنة وشوشت عن إخوانك وفسدت عليه صلاة الله إذا دخلت تريد أن تسمع نفسك وأن تسمع إخوانك وإنت تقرأ أنت مأمور أو أنت منفرد هل هذه السنة هل هو مطلوب منك أنت مأمور بهذا أما أنك تشهر وقرأ بالأبقاء إذا سجدت فرأت يعني جهار يتشبح وتجهر يتدعو ركعت كمان لا تنتشوش على الفؤاني. لا تفسد صلاه فاسمع نفسك او حرك لسانك ولا داعي امر غير ان تسمع نفسك او غيرك المهم تحرك لسانك بالاطباء اما الجهر هذا من الماموم ففي مفاسد ففيه. كم حديثا قران حديث من الصحابه احنا عندنا في عبد بس ابو العباس البرمان القران وحضر الاولى قال حددنا يا ابناءنا كنا اسمه حسان قول احسن الانفه في العيله كانت شريف صحيح يبقى المراهطه اه فاناجي يقول لك ده هيجي اسهل من اسس سهل مروه كده مروه مش دايما دايما الدرس أول ما بدأنا في الآية وقالت أنا مش هكذا لأ الانت روضها؟ روضها برك الله بك قال حدثنا يحيى ابن يحيى الدبيو من السابوري زكريا وبعدين الرجال بلطوا يمكن تصعبها سويا هيكون سهلة الدرس اللي بعدتان سويا بإذنك قال أخبرنا يحيى ابن زكريا ما بزيدها الهندان عن إشاء ابن عروا الشيخ الإسلام عن أبيهم عرواه ابن عن عائشة أم المؤمنين أم عبد الله في قوله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت به قال أنزل هذا في الدعاء على الحديثكم صح موسى يعني لا تجهر فيه في التفسير قال لا تجهر بدعائك فيسمعك الناس فيعيرونك يعني أنا الذي أدنبهم كذا أنا الذي أعملت كذا أنا وتجهر بالدعاء فيعيرك الناس كذلك الدعاء يا إخوة له سنتها وله طريقته إذا كان في الصلاة إذا كان إماما يعني يدعو في القدود الموازن يبأس يرفع صوته ويظهر ومن خلفه يؤمنون هذا سنة لا بأس بها لكن أحيانا يا إخوة يقوم الإمام يدعو ويبدأ يفصل معنا اللهم جمد العروق الدماء في عروق المجرم ايش والدك اللي مضادون خليه ادعوا بدعاء ايه مجمل جامع جمل دعاء اللهم اعمل الدبابات مش عدد الدبابات عدد السلاح عدد الطائرات هذه بيانات احصائيه احنا نعرف انه بتكون احصائيه خلينا مت... هات لي دعاء اللي الدعاء اللي معنا وما بيش داعي رمع الصد جدا حتى تخرج واتباح ويسعبوك بقى على المستشفى انفعش اللتي معنا اللتي أحسن لا علوم الصد ولا انخفاض فلا يسمع الذين هوراء لا قال حدثنا كتيبة بن السعيد وهو بن بن طريق بن ايه ابن جميل ابن الطريب ابو وجاء قال حدثنا يعني ابن زيد واسمعيل ايه ايه حقا وحدثنا أبو بكر بن أبي سيبا صاحب المصلّق قال حدثنا أبو أسام عبدالله محمد ما اسمه؟ أبو بكر ما اسمه؟ أبو بكر ما اسمه؟ عبدالله بن محمد العبسي الكوفي قال وأخوه اسمه ماذا يقول؟ عثمان عثمان وكن يده وأبو بكر أكبر ولا عثمان أكبر, أبو أكبر عثمان أكبر سنًا وأبو بكر أطقل وأجل قال حدثنا أبو أسامة متى عندنا به قبل قليل حمد بن أسامة ووكيع وابن الجراح قال وحدثنا أبو قريب محمد بن العلاء الهندان فقه الحار قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خزن الضريق أثبت الناس لحديث الأعمس كلهم على هشام من هشام لا <سؤال> <سؤال> والله فهذا اسنادي مثله ولا نحوه ما الفرق بين نحوه ومثله عند صاحب الشرح شرح يلا بسم الله اي مثله يقارب ونحوه بالبعد احسنت باب الاجتماع الالتراع قال حددنا قتيبة بن السعيد متى به؟ ما كنتم؟ قتيبة؟ أبو رجاء أبو رجاء. خذ من أخي نحبك إساعدك خذي إساعدك رجاء كان في بداية أمر يا إخوة مشتغلاً بالرأي رجاء هذا مشتغل بالرأي في البداية يعني ما عندوش حديث لا أحوال حديث أحاديث كثيرة إنما حديث حديثان فنم دوما كده فرأى فيما يرى النائم مزادة دلية من السماء شوفوا رؤية أحيانا تكون سببا لتغيير مجرايات حياة إنسان وشخص فتقلبه من رجل عام لا ينفع الإسلام والمسلمين إلى عالم جليل ينفع الله بالإسلام والمسلمين فكل الناس عايزين ايه ينظروا في المزاج ده المزاج عند قرم قرم مليء الناس ارادوا ان ينظروا فيه ما استطاع ما استطاع ان ينظروا فيه فجاءه ونال ونظر فيه فرى ما بين المشرق والمغرب فمشى من الصباح الى معبد صادق ثقه امين فعبرها له أن هذه مكتبها الأمر لك بأن تدعي النظر في الرأي وتقبل على الحديث فأطبل على الحديث فصار من حفاظه المضطنين رؤية واحد خيرت مجريات شخص وعالم وكان في بلدة هي بغنان من بلاد إيران, إيران من بلاد فارس بعيدة عن الطريق لما اشتهرت فيها اشتهرت البلدة وجاء الناس اليها ووفدوا اليها نام أبوه نومه فرأى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه كتاب في أسماء المحدثين والحطهاء والعلماء فقال يا رسول الله هل اسمي ولدي في هذا الكتاب قال نعم هكذا بشريات هذا كتيبة ابن سعيد يقال كتيبة هذا لطب واسمه يحيا يقنى بأبي رجاء مشهور بهذه الكلية قال حدثنا وأبو مقرب متى عدونا به؟ ما اسمه عبد الله عبد الله ابن من؟ عبد محمد. محمد. محمد. محمد. محمد خمسة في هذه الطبقة بهذا الاسم منهم؟ فسنتها؟ الجميل الله عند اخينا الاستاذ الدكتور عبد الله بن محمد العاصي الكوفي ورا عبد الله بن محمد بن الله بن محمد بن اسود جميل. عبد الله بن محمد الاسما الله بن محمد المسندي جوزان زوفي وعبد الله محمد الكوفي معلاه عند اخينا حسام المحمود الضاري طيب, طيب. طيب. طيب. طيب. الله الله قال وإسحاق ابن إبراهيم من هو؟ إبراهيم إبراهيم الحمضلي عن طيب قال كلهم, كلهم عن جليل هو جليل ابن عبد الحميد طبيعي. قال أبو بكر من أبو بكر؟ صحام الجليل ولا واحد تاني؟ لا من شيء قال حدثنا جليل ابن عبد الحميد عن موسى ابن أبي عائشة معنا يا وهو آفقة قال عن سعيد بن جبيب عن ابن عباس في قوله عز وجل لا تحرك به لسانك هذا ايه خطب للنبي عليه الصلاة والسلام وهذا في حال الوحي كان جبريل إذا جاء في القرآن وحيا للنبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام خايف اللي يتفلت فكان يرد وراء آيان الزيبري عليه السلام فنزل في الآية لا تحرك به السلام ليه؟ لأن الله ضامن حفظ هذا الكتاب وحفظ هذا الوحيد فأنصد ثم علينا أن نجعلك تستحضره وتحفظه ولا يفرد منك شيء ولو كان يسيره قال في قول الله عز وجل لا تحرك بلسانك قال كان النبي عليه الصلاة والسلام وبعدين لا تحرك بلسانك اي اخوة في حال الوحف طيب انا عايز اقرأ الكرآن في الصلاة لابد من تحريك اللسان لان في ناس اجازوا ايه كمرين الايات على القلب بس تبريل بكس اقرأ الفاتحة بس ما تحركش بسان ولا شفتين ده مده وهذا مدهب شار ماله فوق وفي قوم اخرون يشترط ان يسمع نفسه بعضهم زود شويه يشترط ان يسمع من جواره والصواب من هذا كله يجزي تحريف اللسان ولا يشترط سمع نفسه او سمع من جواره عمر ايوه لماذا اكثر بهذا حبيث الحديث بهذا الكتاب ده في الصراحه ده في صراحه فلما تح قال الله عز وجل لا تحرك بي قال كالنبي عليه الصلاة والسلام إذا نزل عليه جبريل ابن واحد كان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيستدل عليه فكان ذلك أي عرفه يخشى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتفل فعزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به انت تتعجل في حعظه لكن الواجب إيه الإنصال فذلك ناخذ من هذا الحد في التعلم تمام يا عبد الله شو ساعدت قُمْ نَادِ رَبَّكَ أزل الله تعالى لا تحرك بلسانك لتعجل بك أي أخذه لتعجل في أخذه إن علينا جمعه وقرآنه إن علينا النجوع في صدر وقرآنه فتضطرأه فإذا طرأناه فاتبع قرآنه المراء إذا جاءك جبريل به وحيا فاتبع أنصف واستمع قال أنزلناه فاستمع له فاستمع له إن علينا بيانه أي نبينه بالنسان تفسير البيان الكشف الاضاح فكان إذا أتاه جبريل أطرق أطرق يعني نكس رسو فإذا ذهب قرأه كما وعده الله عزه إنا نحن نزلنا ذكره وإنا نورها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. قال حدثني ابو عوان عن عبد الله بن اشوع بن عن موسى بن ابي عائشه الهمدان توثيق قطيع عن سعيد بن جبير قال ابن عباس بقوله لا تحرك به لسانك لتعجل به فالكان النبي عليه الصلاه والسلام يعالج من التنزيل شيء يعني يعاهده قال كان يحرك شبتك فقال ابن عباس انا أحركهما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركه هذا لإيه للتعليم والإضاحة ابن عباس يحاكي النبي عليه الصلاة والسلام من باب التعليم والإضاحة كان يقوم أحدنا يرينا مثلا صفة الصلاة كيفية مناسك الحج تبس بها هذا فيه تعليم الفعل أوقع شد تأثيرا ويبقى ويرسل قال كان نبيه عليه الصلاة والسلام يعالج من التنزيل الشديد كان يحرق شفتك وقال ابن عباس أنا أحرقهما يخطط من بقى ابن عباس سعيد بن جميل برك الله فيه. كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرقهما فقال سعيد أنا أحرقهما كما كان ابن عباس يحركهما يخض منبأ يخض التلميذة يخض التلميذة فحرك سفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك بإنسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه قال جمعه في صدره الله ثم تقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه الضمير فإذا قرأناه يعود على من فإذا قرأناه ابنون هنا يعني يا أخوان هذه المرض بأجبية ولا شك أنه نازل بأمر الله وبإذن الله السجر. قال فاتبع قرآن قال فاستمع وأنصد يعني فيه درجة قبل الإنصاد الاستماع, الاستماع والإنصاد أعلى منه ثم إنه ممكن واحد يستمع ولا ينصد يستمع ومشعور ومشوز بيفكر أو بيفسر بشئتان لكن الإنصاب أضاف وأعلى تفريغ القلب تماما من غير المسيح ثم إن علينا أن نقرأهم أن تقرأهم قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتوا جبريل واستمع فإذا, فإذا انطلق جبريل قرأه النبي عليه الصلاة والسلام كما أقرأها لهذا ننتهي أوليخ في من جلوس سناء الليلة بإذن الله عزيز ننظر في بعض هذه الأسئلة يقول ماذا لو قرر محضر مثل اللزول نخامة في ممي لأن نخامة يطرقها ويخرجها في ثوب عبوينتين عن الكل لأنها تعوصة ملترا إن كان معظورا كالأخرص وما إلى ذلك فهو معظم لكن صاحب السلامة والعافية من هذه الأعضاء يجب عليه أن يقرأ وأن يحرك بالسلام وسلم ولا يمرر كما قال بهاب أبو باكر بن الأصم وسبيان بن عييم وهذا منهم كما قلنا من الشاب إمرار القرآن إمرار الفاتح على لا كان النبي عليه السلام يقرأ ويحرك شفتين ويحرك لسانه كان الصحابة رضو المعلمين والصدر وراء النبي عليه الصلاة والسلام وكانت لحياته كثيفة يعني إذا ترأ تحركت فمن وراءه يراه لماذا؟ لأنه يقرأ عليه الصلاة والسلام يحرك شفتين وفركين فتبطر في كانت كثيفة فراء من الخلف ومن الجوانب عليه الصلاة والسلام يقول الامرأة تزوزت سبعين من عمرها وينزل قطرات دم ينقطع بأخذ دواء هذا كل حال الدم هذا غالب. الدم استحاضة لا يمنعها من الصلاة ويتواصل الدواء غير من السنة هذا ينقطع من الحرب بدليل أن الدواء ينفع مع هذا الدواء يقول يا من أخواني من الزباقين كذلك الإماد الزباد كان يجلس في الشرح لكل من بعد صلاة الباسد إلى صلاة الضباد لا مش لصلاة الضباد الشيخ الباس كان معه بعيد كثيرة يعني في الساعة سبعة ونصف في الساعة ثبانية المكتب معه مكتب كمين يعني يخوز مكتب بوروبة وزير ألطاعة وأعلى منها فكانوا يروح المكتب لكن الباضي هو المكتب في ناس بيقرأوا عليه اترى واحد من يرجع لسالة بسوء اكتر دروس والمكتب يا الله كان يعني يكتل شفاعات شفاعات الناس طابد هاي الكلان يمين شماز او يكتل او يوملي مقدمة طبعا ي... لهم يكتبش يا رحم الله يعني بيعمر بتدبي الشفاعات او بيعمر باشياء يعني يتعلق بالدعوة و... يعني المشاريع الخيرية في المشارك الانضم وغيرها اما هو كان الدروس الرسميها من بعد صنفاز الاجلس المسيح ومعه دلوس مجموع فتاة ابن الضيبية مثلا المسرد أحمد فتوا كميرا واللي جلس أمامه دكاترك باق دلسون في يعني إذا ارتفع النهار ينشي إلى الوظيف لأنه من يعني مواضب عن الوظيف ما, ما تركش ولا يتفلت ولا يتخلى زي احنا شوف احنا لو مع له ضبه ولا حاجة الشباب احنا شباب وأطويقه لكن ممكن اصلا انا تعبان اصلا كان عندي صداع عشان السهر اليوم اكتب الغياب او اروح يمكن روح لا الشيخ اللي لازم ما كانش يفلت يومه الوطني وايضا يقرأ ذرائر على ذرائر الصحف وعن ويعرف وقائع العالم الاسلامي لكل شيء كل شيء ما شاء الله في راسه اللهم ارحم الرسول الله والاخر بيقول يعني ايه ده صلاه الضهر بعمل ولا رياضه مكان والشيخ جمال الدين رحمه كان شغله بالوقت عايز باليوم بيجي في المكتب ضيره والله يرحمه بعد الجوام خلص الساعه 2:00 الساعه 1:00 يروح يزوره و... و... في البيت اعماله ومشاريع 24 ساعه ما وقوام الليل شويه قبل صلاه الفجر في المسجد يصلي بالناس الله يرحمه الله تحريك الشباب بالتساهل يحرك لا؟ لا الله لا يحرك الصواة الاشاره ورقميه كل كتب التحريك زائد ابن قدامه احد الصفات لكن الائمه الكبار كما قلت لكم رووا الاشاره الاشاره في الداخل وفي صحيح مسلم حديث عبد الله من الزبير ايضا فيه اشاره في الداخل يعني يقول طريقه موفقه نقول الطريقه المفيده ايه يعني حفظ حفظ القران او الحديث في الجلسات على كل حال انت لما بتحفظ حاجه لما بتحفظ انت جالس. يعني انت في المسجد ده تحفظ تمشي تمشي في المسجد بتروح بتعالى كان الشافعي يقول يعني يعين على حفظ المشي يعين على الحفظ وتجلس كده في واحد وتحفظ يعني انت بتحفظ ورقه بتحفظ القران بتحفظ احاديث بتحفظ متن من الدر تحرك المسجد يعينك عن حيب ايضا اختار حوقات الحيب يعني في الصحر احسن افتر في الصحر تحفظ الناس نائمون ان نجيئة الليل هي اشد وطن وعطوة مقيم في الوكول تحفظ جميع تحفظ انت يعني مثلا في ارض خضراء مثلاً. في الحقول والضيطان بس ما تحصل في في الماء الماء خرير الماء الأمواج هتبقى تبنم في الأمواج يقول للسدى مثال ما ينفع تمام؟ وأيضا يعني الحفظ السن معين من مثل جنوب 5 سنين إلى 22 سنين هذه سن الحفظ ولا مانع أن يكون أكثر من هذا يعني تختار السن المعين الوقت المعين الأشياء المعين اللبان الزنجميل الزميد ومإنه طرف الظلم وأيضاً أنت ما بتحفظ تقلل المحفوظ ها؟ وتكريره يعني بلما أنت مش جادل تحفظ 25 آيات ربع من كلها احفظ حسويات احفظ صباحة احفظ خمس آيات وكريرها كثيراً تذبع فما تكثيرش على نفسك إنصاب وتمل وتطرق لا وبعدين الدعاء طبعاً جميعاً الدعاء أن الله سبحانه وتعالى دعينك عبدك هذا طب بكل شيء وأيضا العمل بالسنة حفظ لها اشتعينوا على الحفظ بالعمل له. نعم هدف العلم بالعلم فإن أجاب وإن لا يعمل فالتح أشئلة كثيرة لكن ظاهر الوقت مش أتسع عشان يخلنا صحابك في السنة وليش بجب المسكين بيقول هل يجوز شراء الحلوى في هذه الايام يعني عشان عشان بالمولد الحلوى هذه يا اخوان لا نتركها لا نشتريها ولا نروج لها ولا نعاون على يعني بقائها و برق رفيقك وثبوتها عندنا لا تشتري يعني الحلويات موجوده طول السنه لكن لماذا أنت تتعنى وتتحرق وتتوخى هذه الأوقات وهذه الأيام وتشتريك كما يفعل الناس في الصورة أنت صح في الصورة أنت ممكن في حقيقة يعني لكن في الصورة كأن كأنك مشارك فلماذا؟ لا تشتريها؟ لا تبعها؟ لا, لا تروج لها؟ فأقل مما فيها شبهة من الشبهات ما في داعي طلب العلم طبعا تطلع عن الشبهات وهذه المسائل السائلون اسال اسئلتنا ورقي يا يا خلصان الله يرضى عليك ورقي ورقي ما صدرك يا ابو طيب السؤال الاخير يا اخوان الاثنين بس 40 <تصفيق> نجاوب على السؤال واحد منه والمدني خلصت بالدرس كله انا بحاولزم عشان باين لنا حكم التواصل الخليلي وكيف ومدى اول شيء احسن مذهب هذا بهذه الخلاصه ها كنت في الصلاه الجهريه تنصد واذا قرا القران فاستمع له وانصت هذا المذهب الصحيح ويقول به جماعة من أهل العلم ويقول له شخص سدن تيمين هذه الجارية السرية تتطرق واجب طبعا بسط المسألة دي وبيانة التعارض في هذه المسألة ممكن ساعة ومشانة نقلص منها لكن هذا بالخصص أنت لا تريد هذا المذهب حتى في مذهب من يقول به جمه القراءة في السرية والجانية مذهب أيضا هو سلف وله جماعة كثيرون من أهل العلم التقدمين تكره مع الإمام آية آية لا بس هذا من المزاق لكن أيضا الإمام ليس له سكت بعد قراءة الفاتحة عشان الناس يقرأوا الفاتحة لا بدع ولم يرد لك حديث ولا بي حديث حسن ولا ضع إنما السكت بيثبت الإمام بعد تجويلة الأحرام وقبل ما يركع همسة نفس قليل يسير إنما تجد بعض الأئمة بيعطي الناس آية دقيقه طيبه اصلا الكروت رحمه رحمه مين مش بش يعني يعني مش خليت خدت انا ده شيء نسيت نسيت اصلا خرجت السنه وحدثت كان النبي عليه الصلاه والسلام اذا قرأ الفاتحه يقرأ انت بعدها او بيقول فان احسن مذاهب الذي الذي يعني, يعني اطمئن في هذه المساله انه في الصلاه السريه يذكر الفاتحه وفي الصلاه السريه الجهريه الايصا النسخ والايت الايه الاعراف دهي بالاجماع المراد المقصود بها, بها انها في الصلاه قرء في نعم اذا قرئ القران استمع له و انصت المراد قراءه الصلاه الفرده يكتفي بهذا القدر على امل لقائكم ان شاء الله في صور مقبل سبحانك